أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُ لِرُوَحَمَانِ قَالُوا وَمَا رُوحَمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَعَ وَكَالَذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَرًا مُنيرًا